هاه هاه هاه هاه ها... قبل ها... ما نامي مر ببالي وحي سؤال لو أن لعمري الميزاناً ملمكيال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 اعمالنا اعمالنا وبها سمت اسماءنا نمضي وتبقى ها هنا اعمالنا اعمالنا وبها سمت اسماءنا نمضي وتبقى ها هنا اثارنا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 اعمالنا اعمالنا وبها سمت اسماءنا نمضي وتبقى هنا اعمالنا اعمالنا وبها سمت اسماءنا هنا